عليهم ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا يضارون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سقروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين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 ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي أذانهم وقرآن وإيروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يق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 ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله ولداه الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون؟ قد نعلم إنه لا الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك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 فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتا يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لو لا نزل عليه آية من قُلْ قل إن الله قادر على أي نزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي ولا طائر يطير بجناحي إلا أمم إلا أمم أمثالكم ما فرقنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون الذين كذبوا بآياتنا صموا وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة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 إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبل فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن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 من إله غير الله يأذيك به انظر كيف نصرف الآيات ثمهم يصلحون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بَغْتَةً أو جهرة بَغْتَةً أَوْ جهرة هل يهلكوا إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين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 شيئا فتطردهم فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا ليقولوا اها اولئك من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين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 قل إني على بينة من ربي وكذبت به ما عذدي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحقة وهو خير الفاسلين قل لو أن عذدي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين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 وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توافته رسولنا توافته رسولنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسدين؟ المي ينجيكم من قلمات البر والبحر تدعونه تضرعوا وخفيا تدعونه تضرعوا وخفيا من هذه لإن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين.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 أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم لهم شراب من حميم وعذاب بِمَا بما كانوا يكفرون والأن دعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يرضونا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 فَلَمَّا أَفْلَقَالَ قَالَ لا أُحِبُّ الْآثِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَزِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفْلَقَالَ قَالَ إلَّا يَهْدِي رَبِّي لَإِلَّا يَهْدِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الْقَانِينِ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 وَأَجْجَهُ قَوْمُهُ قَالَتُحَاجُُّنِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أُقَاطِعُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخفون أنكم أشركتم بالله أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا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 وتلك حجتنا تينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلَّنَّهَدِينَا وَنُوحًا هَدِينَا مِنْ قَبْلِهِ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 ومن قال سأنسل مثل ما أنسل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة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 يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. تعرفون الله فأنا تُفَكُون. فارقوا الصباح وجعل الليل سكنه والشمس والقمر حسدا. ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهدو بها. لتهدو بها في ظلمات البر والبحر.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 أنطروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات وخرقوا له بني وبنات بغير علم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 وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقومه علمون اتبع ما اوحي إليك من ربك لا إله إلا هو لا اله الا هو واعرض عن المشركين ولو شاء الله ما اشرت وما جعلناك عليهم حفيظا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 وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَآمَنَ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أولى مرّة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وكلمهم الموتى وحشون عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا إلا أشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من شياطين الانس والجن شياطين الانس والجن يحي بعضهم الى بعض تقرف القول قورا ولو شاء ربك ما فعلوه فدرهم وما يفسرون ولتصرا اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره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 وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن تُضْعِ عَتْثَر مِّن فِى الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِيَّتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَكُلُوا مِمَّا دُكِرَ رَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر رسم الله عليه و قد فصل لكم ما حرم عليكم و قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا مقتورلتم إليه و كثيرا لا يضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين و دروا ظاهر الاسم إن الذين يكسبون الإثمة يجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم, ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون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 الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد ان يضلله يجعل صدره ضيقا حرجا ضيقا حرجا كانما ما في السماء كذلك يجعل الله الريح على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الايات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون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 يقصون عليكم آيات ويُنزعونكم لقاء يومكم هذا. قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا.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 وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَن يَشَاءُ فَمَا أَنشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةٍ قَوْمًا آخَرِينَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ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 سيجزيهم بما كانوا يفترعون وقالوا ما في بُطُونِ هذه الأعوام خالصة لذكورنا ومحروم على أزواجنا وإياكم ما يتدم فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم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 نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذ ذكرين حروم أم الأنتين أما اجتملت عليه أرحام الأنتين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 وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي غفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعده ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوا كفقر ربكم ذو رحمة واسعة ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء اللهم أشركنا ولا ولا أبا لنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا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 وَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ قُلْ سَعَادَةٌ أَهْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا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 أنسل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أن أنسل علينا الكتاب لكنا أهلا منهم فقد جاءكم بينة من ربكم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 ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هدى ربي إلى صراط مستقيم قل إنني هدى ربي إلى صراط مستقيم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 ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تجر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم رجعكم فينبذكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلاء فالأرض ورفع بعضكم ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم